وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا أَدْخَلَ أَفْسَنَ حَمَنَ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ ابْعَثَ أَشْقَاهَا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 ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى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 114. وأما من بخل واستغنى 115. وكذب بالحسنى 116. فسنيسره للعسرى 117. وما يغني عنه 124. <ترضى> إن علينا للهدى 125. وإن لنا للآخرة والأولى 126. فأنذرتكم نارا تلظى